أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في سِتَّةِ أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا جَهَنَّمَ جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إن نسيناكم وَذُوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف جنوبهم عن المضاجيع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ونما رزقناهم يفقون فَلَا تعلم نفسهم ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بِمَا كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وَقِيلَ لهم أعيدوا فيها وَقِيلَ لَهُمْ زوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.